وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.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 فأنزلنا من السماء ماء فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِقَاسِمِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمّى مسنون والجَنّ خلقناه من قبل من نار السَّمُوم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من صلصال من حمأ مسنون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 لا يوم يبعثون. قال فإنك من المغفرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أوعيتني لأزينن لهم في الأرض ولا أوعي أجمعين.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 لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ودخلواها بسلام آمنين.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 لَمَنَجُوهُم أَجْنَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ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 مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَاليَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجيل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ فإن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإماما ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخبتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربك